الذين أنعمت عليهم ويعي المغضوب عليهم ونرضونين ألم تر إلى الذين أنتون صيبا كتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتدون فريق منهم وهم محرضون ذلك بأنهم قالوا لثم وغرهم في دينهم ما كانوا يحترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يَجْعَلُكَ أَتَي الْمُنكَبَن تَشَاءُ وَتَنْفَعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْقَوِيِّ تُوِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَجِّ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وترزق من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 ما عملت من خير اعترى و ما عملت من سوء إن تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرك الله نفسه والله رؤوف يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن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 وطلبين أنعمت عليهم غير المرضوم عليهم ولا الضالين آمين. آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما طارق النجم الثاقب إن كل نفس نم ما عليها حافر فالياظر الإنسان من خلق خلق مما إن دافقه يحرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقون فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم